عوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دو او the <laughs> ربي ولا ينسى الذي الله جعل لكم الأرض مهدا وسا فأخرجنا به جَنَّبَهُ من نبات مِّمَّا افْتَرَى الشَّمْسُ تَكُلُ I'm <laughs> not وَلَقَدْ أَرَيْنَا فُؤَايَاكِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ فَأَذَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَمَّا بَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَّا نُكَلِّفُهُ لَا نُكَلِّفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سوى قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس صدحا في الرعون فجمع كيده الله. فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتر تَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَالَثَّقَبَ نَهْوَى قَالُوا المتلى. فأجمعوا كيدكم ثم تو وقد أفلح يوم مأمن الله قالوا <تصفيق> يا قال بل ألقوا فإذا حذالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أمها اوجس في نفسه خوفا فسمع موسى لا تخف إنك أن اي فؤا الله فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى خدق الله بالعليم